لَائك فِي ضَلَالٍ بَعِيد وَمَا أَرْسَلْنَا مُرْسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ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 إن فيِي ذكَ ل آيات لكُّ صّارٍ شكور وَإِذ القَالَمُ سَالِقَومِهِذكُرُونِ عَمَتَ اللهَِّ عَلَيكُم إِذ أَن جَكُم مِن آالِ فِي العونَ يَسُمُونَكُم سُ العذاَابِ وَيُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَْتَحيونَ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 وَقالَاوا إِ كَفَرنََّا بِمَا أُْسِللتُم بِهِ وَإِنَّ لَفِي شََِّم مَِّ تَذَرُونَ نَائِلَيْهِ مُرب قَالَت أُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شك هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مسمى قالوا إنِ أَنتُم إِلَّا بَشَرُم مِثْلونَ تُريدونَ أَنْ تَصُدّونَ عََّ كََ يَعُّدُ أَبَؤُونَ فَأتُ بِسُ الْقَانم مُبين قَات لَم مُسُلُهُم إن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 117. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سهولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤَذِيبُ مَن يَشَاءُ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيدٍ وَبَرَزُول لللَّهِ جَعًا فَقَالَ غَبُّ عَفَاءُ للَِّذ نَْتَكْ بَرْوا إ كُ لَكُمْ تَمَعًَا فَهَلأَن تُم مُغْنُونَعَن ل مِنذاَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْيد قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَتُكُم فَأَخْ لَفْتكُمْ وَماَا كانََ لِيَ عَلَكُم مِن سُُ القان إِلاا أَن دَعَتُكُمْ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 قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم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 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَفِيفَةٍ تُنْبِتُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ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 قُلْتُمْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ عَنِّي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذلك يَا قِيبَ وَادِي النَّوَايِرِ ذِي الزَّرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إليهم.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 وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمَاعِي وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْدَعُ وَتَكَوْنُ التَّبِعُ الرُّسُلَ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 وَاقْتَرَبَ مَكْرُهُمْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ نَاصِرٌ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 به وليعلموا أن ما هو إله واحد